الفصل السادس فيما ورد من قوله تعالى في جهته عليه السلام موردا الشفقة والإكرام. قال تعالى طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قيل طاها اسم من أسمائه عليه السلام. وقيل هو اسم لله. وقيل معناه يا رجل. وقيل يا إنسان. وقيل هي حروف مقطعة لمعان. وقال الوسطي أراد يا طاهر يا هادي وقيل هو أمر من الوطئ والهاء كناة عن الأرض أي اعتمد على الأرض بقدميك ولا تتعب نفسك بالاعتماد على قدم واحدة وقوله تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى نزلت الآية فيما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتكلفه من السهر والتعب وقيام الليل أخبرنا القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن وغير واحد عن القاضي أبي الوليد الباجي إجازة ومن أصله, ومن أصله نقلته قال حدثنا أبو ذر الحافظ قال حدثنا أبو محمد الحاموي حدثنا إبراهيم بن خزيم الشاشي قال حدثنا عبد بن حميد حدثنا هاشم بن القاسم عن أبي جعفر. عن الربيع بن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى قام على رجل واحدة ورفع الأخرى فأنزل الله تعالى طاها أي طئ طأ طأ الأرض يا محمد ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى ولا خفاء بما في هذا كل من الإكرام وحسن معاملة وأن جعلنا طاها من أسمائه عليه السلام كما قيل أو جعلت قسما لحق أو جعلت قسما لحق الفصل به بما قبله سبحان الله وإن جعلنا طاها من أسمائه عليه السلام كما قيل أو جعلت قسما لحق الفصل بما قبله ومثل هذا من نمط الشفقة والمبرة قوله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا أي قاتل نفسك لذلك غضبا أو غيظا أو جزعا ومثل قول تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين ثم قال إن نشأ ننزل عليه من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين ومن هذا الباب قوله تعالى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 وهوى عليه ما يلقى من المشركين وأعلمه أن من تماد على ذلك يحل به ما حل بمن قبله ومثل هذه التسلية قوله تعالى وأن فقد كذبت رسل من قبلك ومن هذا قوله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون عزاه الله تعالى بما أخبره به عن الأمم السالفة ومقالها لأنبيائهم قبله ومحنتهم بهم وسلاه بذلك عن محنته بمثله من كفار مكة وأنه ليس أول من لقي ذلك ثم طيب نفسه وأبان عذره بقوله تعالى فتولى عنهم أي أعرض عنهم فما أنت بملوم أي في أداء ما بلغت وإبلاغ ما حملت ومثل قوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا أي اصبر على أذاهم فإنك بحيث نراك ونحفظك سلاه الله تعالى بهذا في آي كثيرة من هذا المعنى الفصل السابع فيما أخبر الله تعالى به في كتابه العزيز من عظيم قدره وشريف منزلته على الأنبياء وحضوة رتبته قوله تعالى وإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ يَصْرِفُونَ قالوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْقَابِسِيُّ استخص الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بفضل لم يؤته غيره أبانه به وهو ما ذكره في هذه الآية قال المفسرون أخذ الله الميثاق بالوحي فلم يبعث نبياً إلا ذكر له محمداً ونعته وأخذ عليه ميثاقه إن أدركه ليؤمنن به وقيل أن يبي يبيننه لقومه ويأخذ ميثاقهم أي يبينوه لمن بعدهم وقوله تعالى ثم جاءكم الخطاب لأهل الكتاب المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم بعث الله نبيا من آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد في محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأن بعث ووحي لا يؤمن النبي ولا ينصر ويأخذ العهد بذلك على قومه ونحوه عن السدي وقتادته في ايه تضمنت فضله من غير وجه واحد قال الله تعالى واذا اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا وقال تعالى إِنْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إلى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ فَأَوْحَيْنَا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قبل وَرُسُلًا لم نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ الله مُوسَى تَكْلِيمًا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 فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عند الله أن بعثك آخر الأنبياء وذكرك في أولهم فقالوا إذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عند أن أهل النار يودون أن يكونوا أطاعوك وهم بين أطواقها يعذبون يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول قال قتاده إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث فلذلك وقع ذكره مقدما هنا قبل نوح وغيره قال السمرقندي في هذا تفضيل نبينا عليه السلام لتخصيصه في الذكر قبلهم وهو آخرهم المعنى أخذ الله تعالى عليه الميثاقة إذ أخرجهم من ظهر آدم كالذري وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيّرناه بروح القدس ولو شاء الله مقتتلا الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا. قال ولأهل التفسير رأى بقوله ورفع بعضهم درجات محمد صلى الله عليه وآله صحيح وسلم لأنه بعث إلى الأحمر والأسود وحلت له الغنائم وظهرت عليه المديزات وليس أحد من الأنبياء وأعطي فضيلة أو كرامة إلا وقد أعطي محمد صلى الله عليه وسلم مثلها قال بعضهم ومن فضله أن الله تعالى خاطب الأنبياء بأسمائهم وخاطبه بالنبوة والرسالة في كتابه وقال يا أيها النبي ويا أيها الرسول وحكى السمرقندي عن الكلبي في قوله تعالى وإن من شيعته لإبراهيم أن الها أعيدة على محمد أي إن من شيعة محمد لإبراهيم أي على دينه ومنهاجه وأجازه الفراء وحكى عنه مكي وقيل المرال منه نوح عليه السلام الفصل الثامن في إعلام الله تعالى خلقه بصلاته عليه وولايته له ورفعه العذاب بسببه قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم أي ما كنت بمكة فلما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة وبقي فيها من بقي من المؤمنين نزل وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وهذا مثل قوله لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما وقوله تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم عرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء فلما هاجر المؤمنون نزلت وما لهم أن يعذب أن يعذبهم الله وهذا من أبيان ما يظهر مكانته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ودرأ به العذاب عن أهل مكة بسبب كونه ثم كون أصحابه بعده بين أظهرهم فلما خلت مكة منهم عذبهم الله بتسليط المؤمنين عليهم وغلبتهم إياهم وحكم فيهم سيوفهم وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم وفي الآية أيضا تأويل آخر حدثنا القاضي الشهيد أبو علي رحمه الله بقراءة عليه قال حدثنا أبو الفضل بن خيرون وأبو الحسين الصيرفي قال حدثنا أبو يعلى ابن زوجي القره حدثنا أبو علي السنجي حدثنا محمد بن محبوب المروزي حدثنا أبو عيسى الحافظ حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا ابن نمير عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عباد بن يوسف عن أبي بردة عن أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله عليه وسلم أنزل الله علي أمانين لأمة وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار ونحهم منه قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال عليه السلام أنا أمان لأصحابي قيل من البدع وقيل من الاختلاف والفتن قال بعضهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الأمان الأعظم ما عاش، وما دام السنة باقية فهو باق فإذا أميتت سنته فانتظر البلاء والفتن وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أبان الله تعالى فضل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بصلاته عليه ثم بصلات ملائكته وأمر عباده بالصلاة والتسليم عليه وقد حكى أبو بكر ابن فورك أو فورك أن بعض العلماء تأول قوله عليه السلام وجعلت قرة عيني في الصلاة على هذا أي في صلاة الله تعالى علي وملائكتي وأمره الأمة بذلك إلى يوم القيامة والصلاة من الملائكة ومنا له دعاء ومن الله عز وجل رحمة وقيل يصلون يباركون وقد فرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين علم الصلاة عليه بين لفظ الصلاة والبركة وسنذكر حكم الصلاة عليه وذكر بعض المتكلمين في تفسير حروف كاف ها يا عين صاد أن الكاف من كاف أي كفاية الله تعالى لنبيه قال تعالى أليس الله بكاف عبده والهاء هدايته له قال ويهديك صراطا مستقيما والياء تأييده له قال والذي أيدك بنصره والعين عصمته له قال والله يعصمك من الناس والصاد صلاة عليه قال إن الله ملائكته يصلون على النبي وقال تعالى وإن تظاهر عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير مولاه أي وليه وصالح المؤمنين قيل الأنبياء وقيل الملائكة وقيل أبو بكر وعمر وقيل علي وقيل المؤمنون على ظاهره الفصل التاسع فيما تضمنت سورة الفتح من كراماته صلى الله عليه وآله صحبه وسلم قال الله تعالى إن فتحنا لك فتح مبين ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك وإهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض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 إن الذين يبايعونك إنما يبعون الله يلو الله فوق أيديهم تضمنت هذه الآيات من فضله والثناء عليه وكريم منزلته عند الله تعالى ونعمته لديه ما يقصر الوصف عن الانتهاء إليه فابتلأ جل جلاله بإعلامه بما قضاه له من القضاء البين بظهوره وغلبته على عدوه وعلو كلمته وشريعته وأنه مغفور له غير مؤاخذ بما كان وما يكون قال بعضهم أراد غفران ووقع ما وقع وما لم يقع أي إنك مغفور لك وقال مكي جعل الله المنة سببا للمغفرة وكل من عنده لا إله غيره منة بعد منة وفضلا بعد فضل ثم قال ويتم نعمته عليك قيل بخضوع من تكبر عليك وقيل بفتح مكة والطائف، وقيل يرفع ذكرك في الدنيا وينصرك ويغفر لك، فاعلمه بتمام لعمتي عليه بخضوع متكبري عدوه له وفتح أهم البلاد عليه وأحبّي له ورفع ذكري وهدايتي الصراط المستقيم المبلغ المبلغ الجنة والسعادة ونصره النصر العزيزة ومنتي على أم ومنتي على أمتي المؤمنين بالسكينة والطمأنينة. التي جعلها في قلوبهم وبشارتهم بما لهم بعد وفوزهم العظيم وفوزهم العظيم والعفو عنهم والسفر لذنوبهم وهلاك عدوه في الدنيا والآخرة ولعنهم وبعدهم من رحمته وسوء منقلبهم ثم قال إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا فعدم حاسنه وخصائصه من شهادتي على أمتي لنفسه بتبليعه الرسالة لهم وقيل شاهد لهم بالتوحيد وموشراً لأمتي بالثواب وقيل بالمغفرة ومنذراً عدوه بالعذاب وقيل محذراً من الضلالات ليؤمن بالله ثم به صلى الله عليه وسلم من سبقت له من الله الحسنى ويعزروه أن يجلونه وقيل ينصرونه وقيل يبالغون في تعظيمه ويوقروه أن يعظموه وقرأ بعضهم تعزروه بزايين من العز والأكثر والأظهر أن هذا في حق محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال وتسبحوه فهذا راجع إلى الله تعالى قال ابن عطاء جميع للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة نعم مختلفة من الفتح المبين ومن أعلام الإجابة والمغفرة وهي من أعلام المحبة وتمام النعمة وهي من أعلام الاختصاص والهداية وهي من أعلام الولاية فالمغفرة تبريعة من العيوب وتمام النعمة إبلاغ الدرجة الكاملة والهداية وهي الدعوة إلى المشاهدة وقال جعفر بن محمد من تمام نعمتي عليه أن جعله حبيبه وأقسم بحياته ونسخ به شرائع غيره وعرج بي إلى المحل الأعلى وحفظه في المعراج حتى ما زاغ البصر وما طغى وبعثه إلى الأسود والأحمر وأحل له الولي الغنائم الغنائمة وجعله شفيعا مشفعا وسيد ولد آدم وقرن ذكره بذكره ورضاه برضاه وجعله أحد ركني التوحيد ثم قال تعالى إن الذين يبيعونك إنما يبيعون الله يد الله فوق أيديهم يعني بيعة الرضوان أي إنما يبيعون الله ببيعتهم إياك يد الله فوق أيديهم يريد عند البيعة قيل قوة الله وقيل ثوابه وقيل منته وقيل عقده وهذه استعارة وتجنيس في الكلام وتأكيد لعقل بيعتهم إياه من شأن مبايع صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم وقد يكون من هذا قوله تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وإن كان الأول في باب المجاز وهذا في باب الحقيقة لأن القاتل والرامي بالحقيقة هو الله وهو خالق فعله ورميه وقدرتي عليه ومسببه ولأنه ليس في قدرة البشر توصيل تلك الرمية حيث وصلت حتى لم يبق منهم من لم تملأ عينيه وكذلك قتل الملائكة لهم حقيقة وقد قيل في هذه الآية الأخرى إنها على المجاز العربي ومقابلة اللفظ ومناسبته أي ما قتلتموهم وما رميت رميتهم أنت إذ رميت إذ رميت وجوههم بالحصباء والتراب ولكن الله رمى قلوهم بالجزع أي إن منفعة الرمي كانت من فعل الله فهو القاتل والرامي بالمعنى وأنت بالاسم الفصل العاشر فيما أظهره الله تعالى في كتابه العزيز من كرامته عليه وما كانت عنده وما خصه الله به من ذلك سوى من تظر فيما ذكرناه قبله من ذلك ما نصه ما نصه تعالى من قصة الإسراء في سورة سبحانه والنجم ومن عليه القصة من عظيم منزلته وقربه ومشاهدته ما شاهد من العجائب ومن ذلك عسمته من الناس بقوله تعالى والله يعصمك من الناس وقوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكروا الله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 وما دفع الله به عنه في هذه القصة من أذاهم على تحزبهم لهلكه وخلوصهم نجيا في أمره والأخذ على أبصارهم عند خروجه عليهم وذهولهم عن طلبه في الغار وما ظهر في ذلك من الآيات ونزول السكينة عليه وقصة سراقة بن مالك حسب ما ذكره أهل الحديث والسير في قصة الغار وحديث الهجرة ومن قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر أعلمه الله عز وجل بما أعطاه والكوثر حوضه وقيل نهر في الجنة وقيل الخير الكثير وقيل الشفاعة وقيل المعجزات الكثيرة وقيل النبوة وقيل المعرفة ثم أجاب عنه عدوه ورد عليه قوله وقال تعالى إن شانئك هو الأبتر أي عدوك ومغضك والأبتر الحقير الدليل أو المفرد الوحيد أو الذي لا خير فيه وقال تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم قيل السبع المثاني السور الطوال الأول والقرآن العظيم أم القرآن وقيل السبع المثاني أم القرآن والقرآن العظيم سائره وقيل السبع المثاني ما في القرآن من أمر ونهي وبشرى وإنذار وضرب مثل وإعدار نعم واتيناك نبأ القرآن العظيم وقيل سميت أم القرآن مثاني لأنها تثنى في كل ركعة وقيل بل الله تعالى استثناها لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وادخرها له دون سائر الأنبياء وسمي القرآن مثاني لأن القصص تثنى فيه وقيل السبع المثاني أكرمناك بسبع كرامات الهدى والنبوة والرحمة والشفاعة والولاية والتعظيم والسكينة وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وقال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 قال الفقيه القاضي رحمه الله فهذه من خصائصه وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليوين لهم فخصهم بقومهم وبعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى الخلق كافة كما قال عليه السلام وعثت إلى الأحمر والأسود وقال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم قال أهل التفسير أولى بالمؤمنين من أنفسهم أي ما أنفته فيهم من أمر فهو ماض عليهم كما يمضي حكم السيد على عبده وقيل اتباع أمره أولى من اتباع رأي النفس وأزواجه أمهاتهم أي هن في الحرمة كالامهات حرم نكاحهن عليهم بعده تكريما له وخصوصية وخصوصية ولأنهن له أزواج في الآخرة وقد قرئ وهو أب لهم ولا يقرأ به الآن لمخالفته المصحفة وقال الله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما قيل فضله, في العظيم, فضله العظيم بالنبوة وقيل بما سبق له في الأزل وأشار الواسطي إلى أنها إشارة إلى احتمال الرؤية التي لم يحتملها موسى صلى الله وسلم وبارك عليهما والحمد لله رب العالمين الباب الثاني في تكميل الله تعالى له المحاسن خلقا وخلقا وقرانه جميع الفضائل الدينية والدنيوية فيه نسقا اعلم أيها المحب أيها المحب لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الباحث عن تفاصيل جمل قدره العظيم أن خصال الجلال والكمال في البشر نوعان ضروري دنيوي اتضته الجبلة وضرورة الحياة الدنيا ومكتسب ديني وهو ما يحمد فاعله ويقرب إلى الله تعالى زلفا ثم هي على فنين أيضا منها ما يتخلص لأحد الوصفين ومنها ما يتمازج ويتداخل فأما الضروري المحب فما ليس للمرء في اختيار ولا اكتساب مثل ما كان في جبلته من كمال خلقته وجمال صورته وقوة عقله وصحة فهمه وفصاحة لسانه وقوة حواسه وأعضائه واعتدال حركاته وشرف نسبه وعزة قومه وكرم أرضه ويلحق به ما تدعوه ضرورة حياته إليه من غذائه ونومه وملبسه ومسكنه ومنكحه وماله وجاهه وقد تلحق هذه الخصال الآخرة بالأخروية إذا قصد به التقوى ومعونة البرن على سلوك طريقها وكانت على حدود الضرورة وقوانين الشريعة وأما المكتسبة الأخرىية، فسائر الأخلاق العلية والآداب الشرعية من الدين والعلم والحلم والصبر والشكر والعدل والزهد والتواضع والعفوي والعفة والجود والشجاعة والحياء والمروءة والصمت والتؤادة والوقار والرحمة وحسن الأدب والمعاشرة وأخواتها وهي التي جماعها حسن الخلق وقد يكون من هذه الأخلاق ما هو في الغريزة وأصل الجبله لبعض الناس وبعضهم لا تكون فيه فيكتسبها ولكنه لا بد أن يكون فيه من أصولها في أصل الجبلة شعبة كما سنبينه إن شاء الله تعالى وتكون هذه الأخلاق دنيوية إذا لم يرد بها وجه الله تعالى والدار الآخرة ولكنها كلها محاسن وفضائل باتفاق أصحاب العقول السليمة وإن اختلفوا في مجيب حسنها وتفضيلها فصل في اجتماع خصال الجلال والكمال في نبينا محمد صلى الله عليه وآله صحيح وسلم إذا كانت خصال الكمال والجلال ما ذكرناه ووجدنا الواحد منا يشرف بواحدة منها أو اثنتين إن اتفقت له في كل عصر إما من نسب أو جمال أو قوة أو علم أو حلم أو شجاعة أو سماحة حتى يعظم قدره ويضرب باسمه الأمثال ويتقرر له بالوصف بذلك في القلوب أثارة وعظمة وهو منذ عصور خوال رمم بوال فما ظنك بعظيم قدر من اجتمعت فيه كل هذه الخصال إلى ما لا يأخذ عد لا يعبر عنه مقال ولا ينال بكسب ولا حيلة إلا بتخصيص الكبير المتعال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 والمكانة عند ذي العرش والطاعة ثم والأمانة والهداية ورحمة للعالمين ويعطاء الرضا والسؤل والكوثر وسماع القول وإتمام النعمة والعفو عما تقدم وتأخر وشرح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر وعزة النصر ونزول السكينة والتأييد بالملائكة وإيتاء الحكمة والكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم وتزكية الأمة والدعاء إلى الله وصلاة الله تعالى والملائكة والحكم بين الناس بما أراه الله ووضع الجسر والأغلال عنهم والقسم باسمه وإجابة دعوتي وتكليم الجمادات والعجم وإحياء الموتى وإسماء الصم ونبع الماء من بين أصابعه وتكتير القليل وانشقاق القمر ورد الشمس وقلب الأعيان والنصر بالرعب والاطلاع على الغيب وظل الغمام وتسبيح الحصى وإبراء الآلام والعصمة من الناس إلى ما لا يحويه محتفل ولا يحيط بعلمه إلا ما ذلك ومفضله به لا إله غيره إلى ما أعد له في الدار الآخرة من منازل الكرامة ودرجات القدس ومراتب السعادة والحسن والزيادة التي تقف دونها العقول ويحار دون الوهم فصل في صفات الخلقية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن قلت أكرمك الله لا خفاء على القطع بالجملة أنه صلى الله عليه وآله وسلم أعلى الناس قدرا وأعظمهم محلا وأكرمهم وأكملهم حاسن وفضلا وقد ذهبت في تفاصيل خصال الكمال مذهبا جميلا شوقني إلى أن أقف عليها من أوصافي صلى الله عليه وسلم تفصيلا فعلم نور الله قلبي وقلبك وضاعف في هذا النبي الكريم حبي وحبك أنك إذا نظرت إلى خصال الكمال التي هي غير مكتسبة وفي جبلة الخلقة وجدته حائزا لجميعها محيطا بشتات محاسنها دون خلاف بين نقلة الأخبار لذلك بل قد بلغ بعضها مبلغ القطع أما الصورة وجمالها وتناسب أعضائه في حسنها وقد جاءت الآتار الصحيحة والمشهورة الكثيرة بذلك من حديث علي وأنس ابن مالك وأبي هريرة والبراء بن عازب وعائشة أم المؤمنين وابن أبي هالة وأبي جحيفة وجابر بن سمرة وأم معبدا وابن عباس ومعرّد بن معيقيب وأبي الطفيل والعداء ابن خالد وخزيم بن فاتك وحكيم بن حزام وغيرهم من أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان أزهر اللون أدعج أنجل أشكل أهدب الأشفار أبلج أزج أقنى أفلج مدور الوجه واسع الجبين كث لحيتي ثملة صدره سواء البطن والصدر واسع الصدر عظيم المنك بيني ضخم العظام عبل العضدين والذراعين والأسافلي رحب الكفين والقدمين سائل الأطراف أنور المتجردي دقيقة المسروبتي ربة القدي ليس بالطويل البائني ولا بالقصير المتردد ومع ذلك فلم يكن يماشيه أحد ينسب إلى الطول إلا طاله صلى الله عليه وآله وسلم رجل الشعر إذا افتر ضاحكا افتر عن مثل سن البرقي وعن مثل حب الغمام إذا تكلم رؤيك النور يخرج من ثناياه أحسن الناس عنقا ليس بمطهم ولا مكلث من متماسك البلني ضرب اللحم قال البراء بن عازب ما رأيت في ذي في ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله صحي وسلم وقال أبو هريرة رضي الله عنه ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأن الشمس تدري في وجهه وإذا ضحك يتلالأ في الجدور وقال جابر بن سمرة فقال له رجل كان وجهه صلى الله عليه وسلم مثل السيف وقال لا بل مثل الشمس والقمر وكان مستديرا وقالت أم معبد في بعض ما وصفته به أجمل الناس من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب صلى الله عليه وسلم تسليما كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وفي حديث ابن أبي هالة يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة تلبدر وقال علي رضي الله عنه في آخر وصفه له من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والأحاديث في بصد صفته مشهورة كثيرة فلا نطول بسردها وقد اختصرنا في وصفه نكت ما جاء فيها وجملة مما فيه الكفاية في القصد إلى المطلوب وختمنا هذه الفصول بحديث جامع لذلك تقف عليه هناك إن شاء الله تعالى فصل في نظافته صلى الله عليه وآله وسلم وطيب ريحه وعرقه ودمه وأما نظافة جسمه وطيب ريحه وعرقه ونزاهته عن الأقدار وعورات الجسد فكان قد خصه الله في ذلك بخصائص لم توجد في غيره ثم تممها بنظافة الشرع, الشرع وخصال الفطرة العشر وقال بني الدين على النظافة حدثنا سفيان بن العاص وغير واحد قالوا حدثنا أحمد بن عمرى حدثنا أبو العباس الرازي حدثنا أبو أحمد الجلودي حدثنا ابن سف سفيان حدثنا مسلم قال حدثنا قطيبة حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعن جابر بن سمرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم مسح خده قال فوجدت ليده بردا وريحه كأنما أخرجها من جونة عطار قال غيره مسها بطيب أو لم يمسها يصاجح المصافحة فيضل يومه يجد ريحها ويضع يده على رأس الصبي فيعرف من بين الصبيان بريحها ونام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دار أنس على نطع فعرق فجاءت أمه بقارورة تجمع فيها عرقه فسألها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقالت نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب وذكر البخاري في تاريخه الكبير عن جابر لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمر في طريق فيتبعه أحد إلا عرف أنه سلكه من طيبه وذكر إسحاق بن راهويح أن تلك كانت رائحته بلا طيب صلى الله عليه وآله صحبه وسلم وروى المزني عن جابر أردف النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلفه فالتقمت خاتم النبوة بفمي فكان يشج علي مسكا وقد حكى بعض المعجنين تنين بأخباره وشمائله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يتغوط انشقت شقت الأرض فابتلعت غائطه وبوله وفاحت لذلك رائحة طيبة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأسند محمد بن سعد كاتب الواقدي في هذا خبرا عنائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن تأتي الخلاء فلا يرى منك شيء من الأذى فقال يا عيشة أوما علمت أن الأرض تبتلع ما يخرج من الأنبياء فلا يرى منه شيء وهذا الخبر وإن لم يكن مشهورا فقد قال قوم من أهل العلم بطهارة الحدثين منه صلى الله عليه وآله صحبه وسلم وهو قول بعض أصحاب الشافعي حكاه الإمام أبو نصر ابن الصباغ في شامله وقد حكى القولين عن العلماء وقد حكى القولين عن العماء في ذلك أبو بكر ابن سابق المالكي في كتابه البديع في فروع المالكية وتخرج ما لم يقع لهم منها على مذهبهم من تفاريع الشافعية وشاهد هذا أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن منه شيء يكره ولا غير طيب ومنه حديث علي رضي الله عنه غسلت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أجد شيئا فقلت طبت حياً وميتا قال وسطعت منه ريح طيبة لم نجد مثلها قط ومثله ما قال, أبو ما مثله قال أبو بكر رضي الله عنه حين قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ومنه شرب مالك بن سنان دمه يوم أحد ومصه إياه وتسويغه صلى الله عليه وسلم ذلك له وقوله لن تصيبه النار ومثله شرب عبد الله بن الزبير دم حجامته فقال له عليه السلام ويل لك من الناس وويل لهم منك ولم ينكره عليه وقد روي نح من هذا عنه في امرأة شربت بوله فقال لها لن تشتكي وجع بطنك أبداً ولم يأمر واحد منهم بغسل فم ولا نهاه عن عودة وحديث هذه المرأة التي شربت بوله صحيح ألزم الدار القطني مسلماً والبخاري إخراجه في الصحيح واسم هذه المرأة بركة واختلف في نسبها وقيل هي أم أيمن وكانت تخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت وكان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدح من عيدان يوضع تحت سريره يبول فيه من الليل فبال فيه ليلة ثم افتقده فلم يجد فيه شيئا فسأل بركة عنه فقالت قمت وأنا عطشانة فشربته وأنا لا أعلم روى حدثا ابن جريج وغيره وكان صلى الله عليه وآله وسلم قد ولد مختونا مقطوع السرة وروي عن أمه آمنة أنها قالت قد ولدت نظيفا ما به قذر وعن عائشة رضي الله عنها ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط وعن علي رضي الله عنه أوصال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغسله غيري فإنه لا يرى أحد عورتي إلا تمست عيناه وفي حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم نام حتى سمع له غطيط فقام فصلى ولم يتوضأ قال عكرمة لأنه كان صلى الله عليه وسلم محفوظا فصل في وفور عقله وذكاء لبه وقوة حواسه وفصاحة لسانه واعتدال حركاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأما وفور عقله وذكاء لبه وقوة حواسه وفصاحة لسانه واعتدال حركاته وحسن شمائله فلا مرية أنه كان أعقل الناس وأذكاهم ومن تأمل تدبيره أمر بواطن الخلق وظواهرهم وسياسة العامة والخاصة مع عجيب شمائله وبديع سيره فضلاً عما أفاضه من العلم وقرره من الشرع دون تعلم سبق ولا ممارسة تقدمت ولا مطالعة للكتب منه لم يمتري في رجحان عقله وثقوب فهمه لأول بديهة وهذا ما لا يحتاج إلى تقريره لتحقيقه وقد قال وهب بن منبه قرأت في أحد وسبعين كتاباً فوجدت في جميعها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرجح الناس عقلا وأفضلهم رأيا وفي رواية أخرى فوجدت في جميعها أن الله تعالى لم يعطي جميع الناس في من بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل في جنب عقله صلى الله عليه وآله وسلم إلا كحبة رمل بين رمال الدنيا وقال مجاهد كان رسول الله إذا قام في الصلاة يرى من خلفه كما يرى من بين يديه وبه فسر قوله تعالى وتقلبك في الساجدين وفي الموطأ عنه عليه السلام إني لأراكم من وراء ظهري ونحوه عن أنس بن مالك في الصحيحين وعن عائشة مثله قالت زيادة, زيادة زاده الله إياها في حجته وفي رواية بعض الروايات إني لأنظر من, ور... من ورائي كما أنظر إلى من بين يدي وفي أخرى إني لأبصر من قفايا كما أبصر من بين يدي وحكى بقي بن, مخل... بن مخلد عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرى في الظلمة كما يرى في الضوء والأخبار كثيرة صحيحة في رؤيته صلى الله عليه وآله وسلم للملائكة والشياطين ورفع النجاشي له حتى صلى عليه وبيت المقرس حين وصفه لقريش والكعبة حين بنى مسجده وقد حكي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يرى في الثريا أحد عشر نجما وهذه كلها محمولة على رؤية العين وهو قول أحمد بن حنبل وغيره وذهب بعضهم إلى ردها إلى العلم والظواهر تخالفه ولا حالة في ذلك وهي من خواص الأنبياء وخصالهم كما أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد العدل من كتابه حدثنا أبو الحسن المقري الفرغاني حدثنا حدثتنا أم القاسم بنت أبي بكر عن أبيها حدثنا الشريف أبو الحسن علي بن محمد الحسني حدثنا محمد بن محمد بن سعيد حدثنا محمد بن أحمد بن سليمان، حدثنا محمد بن محمد بن مرزوق، حدثنا همام قال حدثنا الحسن عن قتادة عن يحيى بن وثاب، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما تجل الله لموسى عليه السلام كان يبصر النملة على الصفا في الليلة الظلماء مسيرة عشرة فراسخة ولا يبعد على هذا أن يختص نبينا بما ذكرناه من هذا الباب بعد الإسرائي والحضوة بما رأى من آيات ربه الكبرى وقد جاءت الأخبار بأنه صارع ركانته أشد أهل وقته وكان دعاه إلى الإسلام وصارع أبا كانت في الجاهلية وكان شديدا وعاوده ثلاث مرات كل ذلك يسرعه رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وقال أبو ريرة ما رأيت أحداً أسرع من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في مشيه كأنما الأرض تطوى له إنا لنجهد أنفسنا وهو غير مكترث وفي صفته أن ضحكه كان تبسما إذا التفت التفت معا وإذا مشى, مشى تقلعاً كأنما ينحط من صبب فصل في فصاحة لسانه وبلاغة قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأما فصاحة اللسان وبلاغة القول فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك بالمحل الأفضل والموضع الذي لا يجهل سلاسة طبع وبراعة منزع وإيجاز مقطع ونصاعة لفظ وجزالة قول وصحة معان وقلة تكلف أوتي جوامع الكلم وخص ببدائع الحكم وعلم ألسنة العربي وعلم ألسنة العربي يخاطب كل أمة منها بلسانها ويحاورها بلغتها ويباريها في منزع بلاغتها حتى كان كثير من أصحابه يسألونه في غير موطن عن شرح كلامه وتفسير قوله ومن تأمل حديثه وسيره علم ذلك وتحققه وليس كلامه مع قريش والأنصار وأهل الحجاز ونجد ككلامه مع ذي المشعار الهمداني وطهفة النهدي وقطن ابن حارثة العليمي والأشعة ابن قيس ووائل ابن حجر الكندي وغيرهم من أقيال حضر موتى وملوك اليمن وانظر كتابه إلى همدانة إن لكم فراعها ووهاطها وعزازها تأكلون علافها وترعون عفاءها لنا من دفئهم وصرامهم ما سلموا بالميثاق والأمانة ولهم من الصدقة الثلب والناب والفصيل والفارض والداجن والكبش الحوري الحوري وعليهم فيها الصالح والقارح وقوله صلى الله عليه وآله وسلم <تصفيق> لنهد اللهم بارك لهم في محضها ومخضها ومذقها وابعث راعيها في الدثر وافجر له الثمدة وبارك له في المال والولد من أقام الصلاة كان مسلمة ومن آت الزكاة كان محسنة ومن شهد أن لا إله إلا الله كان مخلصا لكم يا بني نهد ودائع الشرك ووضائع الملك لا تلطط في الزكاة ولا تلحد في الحياة ولا تتثاقل عن الصلوات وكتب لهم في الوظيفة الفريضة ولكم العارض والفريش وذو العنان الركوب والفلو الضبيس لا يمنع سرحكم ولا يعضد طلحكم ولا يحبس دركم ما لم تضمر الرماقة وتأكل الرباقة من أقر فله الوفاء بالعهد والذمة ومن أبى فعليه الربوتو ومن كتاب لوائل ابن حجر إلى الأقيال العباهلة والأرواع المشابيب وفيه في التبيعة شات لا مقورة الأليات ولا ضناك وانط الثبجت وفي السيوب الخمس ومن زنا من بكرم فصقعوه مئة واستوفضوه عاما ومن زنا من ثيبم فضرجوه بالأضاميم ولا توصمة في الدين ولا توصيم في الدين، ولا غمة في فرائد الله، وكل مسكر حرام، ووائل بن حجر يترفل على الأقيال، أين هذا من كتاب لأنس في الصدقة المشهور؟ لما كان كلام هؤلاء على هذا الحد، وبلاغتهم على هذا النمط، وأكثر استعمال ما هذه الألفاظ استعملها معهم ليبين للناس ما نزل إليهم وليحدث الناس بما يعلمون وكقوله في حديث عطية السعدي فإن اليد العليا هي المنطية واليد السفلى هي المنطات قال فكلم فكلمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلغتنا وقوله في حديث العامري حين سأله فقاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم سل عنك أي سل عما شئت وهي لغة بني عامر وأما كلامه المعتاد وفصاحته المعلومة وجوامع كلمه وحكمه المأثورة فقد ألف الناس فيها الدواوين وجمعت في الفاضي ومعانيها الكتب ومنها ما لا يوازى فصاحة ولا يبارى بلاغة كقوله المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يدن على من سواهم وقوله الناس كأسنان المشط والمرء مع من أحب ولا خير في صحبة من لا يرى لك ما ترى له والناس معادن وما هلك امرء عرف قدره والمستشار مؤتمن وهو بالخيار ما لم يتكلم ورحم الله عبدا قال خيرا فغنم أو سكت فسلم وقوله أسلم تسلم وأسلم يأتك الله أجرك مرتين وإن أحبكم إليّ وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يلفون ويُلفون وقوله لا عفرا وقولوا لعله كان يتكلم بما لا يعنيه ويبخل بما لا يغنيه وقوله ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها ونحيه عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهاتي وعقوق الأمهات ووأد البنات وقوله اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن وقوله خير الأمور أوصاتها وقوله أحبب حبيبك هونما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وقوله الظلم ظلمات يوم القيامة وقوله في بعض دعائه اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزول الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء إلى ما روت الكافة عن الكافة من مقاماته ومحاضراته وخطبه وأدعيته ومخاطباته وعهوده مما لا خلاف أنه نزل من ذلك مرقبة لا يقاس عليها بها غيره وحاز فيها سبقا سبقا لا يقدر قدره وقد جمعت من كلمات التي لم يسبق إليها ولا قدر أحد أن, يف أن يفرع عفوا ولا قدر أحد أن يفرغ في قالبه عليها كقوله حمي الوطيس وما تحت أنفه ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين و السعيد من وعظ بغيره في أخواتها مما يدرك الناظر العجب في مضمنها ويذهب به الفكر في أدان حكمها وقد قال له أصحابه ما رأينا الذي هو أفصح منك فقال وما يمنعني وإنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين وقال مرة أنا أفصح العربي بيد من قريش ونشأت في بني سعد فجمع له بذلك صلى الله عليه وآله وسلم قوة عارضة البادية وجزالتها ونصاعة ألفاظ الحاضرة ورونق كلامها إلى التأييد الإلهي الذي مدده الوحي الذي لا يحيط بعلمه بشري وقالت أم معبد في وصفها له حلو المنطق فصل لا نزر ولا هذر كأن منطقه خرجات نظم وكان جهير الصوت حسن النغمة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فصل في شرف نسبه صلى الله عليه وآله وسلم وكرم بلده ومن شائه وأما شرف نسبه صلى الله عليه وآله وسلم وكرم بلده ومن شائه فمما لا يحتاج إلى إقامة دليل عليه. ولا بيان مشكل ولا خفي منه فإنه نخبة بني هاشم وسلالة قريش وصميمها وأشرف العرب وعزهم نفر من قبل أبيه وأمه ومن أهل مكة من أكرم بلاد الله على الله وعلى عباده حدثنا قاضي القضاة حسين بن محمد الصرفي رحمه الله قال حدثنا القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف حدثنا أبو ذر عبد بن أحمد حدثنا أبو محمد السرخسي وأبو إسحاق وأبو الهيثم, وأبو الهيثم قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه وعن العباس قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى خلق الخلق فجعلني من خيرهم من خير قرنهم ثم تخير القبائل فجعلني من خير قبيلة ثم تخير البيوتة فجعلني من خير بيوتهم فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا وعن واثلة بن الأصقاع قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل بن كنانة واصطفى من بن كنانة قريش واصطفى من قريش بني هاشم واستفان من بني هاشم قال الترمذي وهذا حديث حسن صحيح وفي حديث عن ابن عمر رواه الطبري أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله اختار خلقه فاختار منهم بني آدم ثم اختار بني آدم فاختار منهم العرب ثم اختار العرب فاختار منهم قريشا ثم اختار قريش فاختار منهم بني هاشم ثم اختار بني هاشم فاختارني منهم فلم أزل خيارا من خيار ألا من أحب العرب فبحب أحبهم ومن أبغض العرب فببغض أبغضهم وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت روحه نورا بين يدي الله تعالى قبل أن يخلق آدم بألف عام يسبح ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله آدم ألقى ذلك النور في صلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأبطني الله إلى الأرض في صلب آدم وجعلني في صلب نوح وقذف بي في صلب إبراهيم ثم لم يذل الله تعالى ينقلني من الأصلاب الكريمة والأرحام الطاهرة حتى أخرجني بين أبوي لم يلتقي على سفاح قط ويشأل لصحة هذا الخبر؟ شعر العباس في مدح النبي صلى الله عليه وسلم المشهور فصل فيما كان التمدح والكمال بقلته وأما ما تعني ضرورة الحياة إليه مما فصلناه فعلى ثلاثة ضروب ضرب الفصل في قلته ضرب الفضل في قلته وضرب الفضل في كثرته وضرب تختلف الأحوال فيه فأما ما التمدح والكمال بقلة اتفاق وعلى كل حال عادة وشريعة كالغذاء والنوم ولم تزل العرب والحكماء تتمادح بقلتهما وتذم بكثرتهما لأن كثرة الأكل والشرب دليل على النهم والحرص والشره وغلبة الشهوة مسبب لمضار الدنيا والآخرة جالب لأدواء الجسد وخثارة النفس وامتلاء الدماغ وقلته دليل على القناعة وملك النفس وقمع الشهوة مسبب, مسبب للصحة وصفاء الخاطر وحدة الذهن كما أن كثرة النوم دليل على الفسولة والضعف وعدم الذكاء والفطنة مسبب للكسل وعادة العجز وتضيع العمر في غير نفع وقساوة القلب وغفلته وموته والشاهد على هذا ما يعلم ضرورة ويجد مشاهدة وينقل متواترا من كلام الأمم المتقدمة والحكماء السالفين وأشعار العرب وأخبارها وصحيح الحديث وآثار من سلف وخلف مما لا يحتاج إلى الاستشهاد عليه وإنما تركنا ذكره هنا اختصارا واقتصارا على اشتهار العلم به وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخذ من هذين الفنين بالأقل هذا ما لا يدفع من سيرته وهو الذي أمر به وحض عليه لا سيما بارتباط أحدهما بالآخر حدثني أبو علي الصدفي الحافظ بقراءة عليه حدثنا أبو الفضل الأصبهاني حدثنا أبو نعيم الحافظ حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا بكر بن سهل حدثنا عبد الله ابن صالح حدثني معاوية ابن صالح أن يحيى بن جابر حدثه عن المقدام ابن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبة فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه ولأن كثرة النوم من كثرة الشرب والأكل قال سفيان الثوري بقلة الطعام يملك سهر الليل وقال بعض السلف لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فترقدوا كثيرا فتخسروا كثيرا وقد روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان حب الطعام إليه ما كان على ضفف أي كثرة الأيدي وعن عائشة رضي الله عنها لم يمتلئ جوف النبي صلى الله عليه وسلم شبعا قط، وأنه كان في أهله لا يسألهم طعاما ولا يتشهاه إن أطعموه أكلا وما أطعموه قبل وما سقوه شربا ولا يعترض على هذا بحديث بريرة وقوله ألم أرى البرمة فيها لحم؟ إذ لعل سبب سؤاله ظنه صلى الله عليه وسلم اعتقاده اعتقادهم أنه لا يحل له فأراد بيان أسنته إذ لم يقدموه إليه مع علمه أنهم لا يستأثرون عليه به فصدق عليهم ظنه وبين لهم ما جاهلوه من أمره بقوله هو لا صدقة ولنا هدية وفي حكمة لقمانة يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخريست الحكمة وقالت الأعضاء عن العبادة وقال سحنون لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع وفي صحيح الحديث قوله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا والاتكاء هو التمكن للأكل والتقعدد في الجلوس له كالمتربعي وشبهه من تمكن الجلسات التي يعتمد فيها الجالس على ما تحته والجالس على هذه الهيئة يستدعي الأكل ويستكثر منه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان جلوس للأكل جلوس المستوفز مقعيا ويقول إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد وليس معنى الحديث في الاتكاء الميل على شق عند المحققين وكذلك نومه صلى الله عليه وسلم كان قليلا شهدت بذلك الآثار الصحيحة ومع ذلك فقد قال صلى الله عليه وسلم إن عيني يتناماني ولا ينام قلبي وكان نومه على جانبه الأيمن استظهارا على قلة النوم لأنه على الجانب الأيسر أهنأه لهدوء القلب وما يتعلق به من الأعضاء الباطنة حينئذ لميلها إلى جانب الأيسر فيستدعي ذلك الاستتقال فيه والطول وإذا نام النائم على الأيمن تعلق القلب وقلقه فأسرع الإفاقة ولم يغمره الاستغراق فصل فيما التمدح بكثرته والضرب الثاني وما يتفق التمدح بكثرته والفخر بفُ بوفوره كالنكاح والجاه فأما النكاح فمتفق فيه شرعا وعادة فإنه دليل الكمال وصحة الذكورية ولم يزل التفاخر بكثرة عادة معروفة والتمادح به سيرة ماضية وأما في الشرع فسنة مأثورة وقد قال ابن عباس أفضل هذه الأمة أكثرها نساء مشيراً إليه صلى الله عليه وآله وسلم وقد قال عليه السلام تناكحوا تناسلوا فإني مباهم بكم الأمة يوم القيامة ونهى عن التبتل مع ما فيه من قمع الشهوة وغض البصر اللذين نبه عليهما صلى الله عليه وآله وسلم بقوله من كان ذا طول فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج حتى لم يره العلماء مما يقدح في الزهد قال سهل ابن عبد الله قد حببنا إلى سيد المرسلين فكيف يزهد فيهن ونحو لابن عيين وقد كان زهد الصحابة كثيري الزوجات والسراري كثيري النكاحي وحكي في ذلك عن علي والحسن وابن عمر وغيرهم غير شيء وقد كره غير واحد أن يلقى الله عزبا فإن قلت كيف يكون النكاح وكثرة من الفضائل وهذا يحيى بن زكريا عليه السلام قد أثنى الله تعالى عليه أنه كان حصورا فكيف يثني الله بالعجز عما, نعد عما تعده فضيلة؟ وهذا عيسى بن مريم عليه السلام تبتل من النساء ولو كان كما قررته لا نكح فعلم أن ثناء الله تعالى على يحيى عليه السلام بأنه حصور ليس كما قال بعضهم إنه كان هيوبا أو لا ذكر له بل قد أنكر هذا حذاق المفسرين ونقاد العلماء وقالوا هذه نقيصة وعيب ولا تليق بالأنبياء وإنما معناه أنه معصوم من الذنوب أي لا يأتيها كأنه حصر عنها وقيل مانعا نفسه من الشهوات وقيل ليست له شهوة في النساء فقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقص وإنما الفضل في كونها موجودة ثم قمعها إما بمجاهدة كعيسى عليه السلام أو بكفاية من الله تعالى كيحيى عليه السلام فضيلة زائدة لكونها شاغلة في كثير من الأوقات حاطة إلى الدنيا ثم هي في حق من أقدر عليها وملكها وقام بالواجب فيها ولم تشغل عن ربه درجة عليا, درجة عليا نعم ولم تشغل عن ربي درجة عليا وهي درجة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي لم تشغله كثرتهن عن عبادة ربه بل زاده ذلك عبادة لتحصينهن وقيامه بحقوقهن واكتسابه لهن وهدايتي إياهن بل صرح أنها ليست من حضوظ دنياه هو وإن كانت من حضوظ دنيا غيره وقال حب بإلي من دنياكم فدل على أن حبه لما ذكر من النساء والطيب الذين هما من أمر دنيا غيره واستعماله لذلك ليس لدنياه بل لآخرته واستعماله ذلك ليس لدنياه بل لآخرته للفوائد التي ذكرناها في التزويج وللقاء الملائكة في الطيب ولأنه أيضا لم يحض على الجماع ويعين عليه ويحرك أسبابه لم يحض عفوا وللقاء ملائكة في الطيب ولأنه أيضا مما يحض على الجماع ويعين عليه ويحرك أسبابه وكان حب لهاتين الخصتين لأجل غيره وقمع شهوته وكان حبه الحقيقي المختص بذاته في مشاهدة جبروت مولاه ومناجاته ولذلك ميز بين الحبين وفصل بين الحالتين فقال وجعلت قرة عين في الصلاة فقد ساوى يحيى وعيسى في كفاية فتنتهن وزاد فضيلة بالقيام بهن وكان صلى الله عليه وسلم ممن أقدر على القوة في هذا ووغطي الكثير منه ولهذا أتيح له من عرر الحرائر ما لم يتح لغيره وقد روينا عن أنس إن أنه صلى الله عليه وسلم كان يدور على نسائي في الساعة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة قال أنس وكنا نتحدث أن أعطي قوة ثلاثين رجلا خرجه النسائي, النسائي وروي نحوه عن أبي رافع وعن طاووس أعطي عليه السلام قوة أربعين رجلا في الجماع ومثل عن صفوان بن سليم وقالت سلمى مولاته طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة على نسائه التسعي وتطهر من كل واحدة قبل أن يأتي الأخرى وقال هذا أطيب وأظهر. وقد قال سليمان عليه السلام لأطوفن الليلة على مئة امرأة أو تسع وتسعين وأنه فعل ذلك قال ابن عباس كان في ضار سليمان مئة رجل عفواً قال ابن عباس كان في ضائر سليمان ماء مئة رجل أو تسعة وتسعين وكانت لو ثلاث مئة امرأة وثلاث مئة سرية وحكى النقاش وغيره سبعة مئة امرأة وثلاث مئة سرية وقد كان لداود عليه السلام على زهده وأكله من عمل يده تسعة وتسعون امرأة وتمت بزوج أو بزوج أوريا مئة نعم بزوج أوريا مئة وأوريا هو أحد قادته وقد نبه على ذلك في الكتاب العزيز بقوله تعالى إن هذا أقل تسع وتسعون نعجة وفي حديث أنس عنه عليه السلام فضلت على الناس بأربع بالسخاء والشجاعة وكثرة الجماع وقوة البطش وأما الجاه فمحمود عند العقلاء عادة وبقدر جاهه عظمه في القلوب فقد قال الله تعالى في صفه عيسى عليه السلام وجيها في الدنيا والآخرة لكن آفاته كثيرة فهو مضر ببعض الناس لعقب الآخرة فلذلك ذمه من ذمه ومدح ضده ورد في الشرع مدح الخمول وذم العلو في الأرض وكان صلى الله عليه وآله وسلم قد رزق من الحشمة والمكانة في القلوب والعظمة قبل النبوة عند الجاهلية وبعدها وهم يكذبونه ويؤذون أصحابه ويقصدون أذاه في نفسه خفية حتى إذا واجههم أعظم أمره وقضوا حاجته وأخبر في ذلك معروفة سيأتي بعضها وقد كان يب يبهت ويفرق من رؤيته من لم يره كما روي عن قيلة أن لما رأته أرعدت من الفرق فقال يا مسكين عليك السكينة وفي حديث ابن أبي مسعود أن رجلا قام بين يديه فأرعد فقال له صلى الله عليه وآله وسلم هو عليك فإني لست بملك الحديث فأما عظيم قدره بالنبوة وشريف منزلتي بالرسالة وإنافة رتبتي بالاستفاء والكرامة في الدنيا فأمر هو مبلغ النهاية ثم هو في الآخرة سيد ولد آدم وعلى معنى هذا الفصل نظمنا هذا القسم بأسره